وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آه. هذا المقطع انا شكيت اني اسالناه لا احد الاخوه قال ما ذاكر ولهذا انا اجلت إلى اليوم حتى اذكر هذا بس إذا طلعت اكثر ما ادري اقف انا ما, ما ادري احتمل أني ذاكر ولولا هذا المقطع الأخير اللي كان عندي كان مختصر أمس كنت أكمل حتى لا أبعد على كل حال المقطع الذي رغع الشك أننا ذكرنا أو لا هو أن السيد الخوي رحمه الله حكم بضمان المنافع المستوفات بدليلين أحدهما الارتكاز العقلائي او السيره العقلائية ان المنافع المستفاد مضمونه وهذا الارتكاز او السيره ما مر عنه فهو ممضى هذا الدليل الاول ماله والدليل الثاني ماله يقول قاعده من اتلف قاعده من اتلف ما يقصد مرة أخرى السيرة أو الارتكاث فهذا هم شيء مرتكز من أثلف على الغيخه فهو له ضامن، فهذا هم مرتكز لكنه هذا يرجع إلى الأول ما, ما يصير وجه جديد هو يقصد بالارتكاز القاعدة قاعدة متصيده من الأبواب الفقهية المختلفة هذا مشير إلى في تنقيح لكن مشروح يعني بشكل اكثر مشروح في كتاب الشيخ التوحيدي رحمه الله انا اسف ان كتاب الشيخ التوحيدي اظن انه طبع بعد وفاته فيما, فيما اذكر من قديم الايام هذا انه طبع بعد وفاته ولو كان مطبوعا في حال حياته وتحت اشرافه كان يطلع انصافا كتاب نفيس لعله ان افضل كان يطلع من التنقية بس مشكلة هذه لانه طبع بعد وفاته التكرار الاضافية اللي يكون تحداث كده ما حد اهتم ب على العموم التنقية افضل على العموم لكنه احيانا في بعض النقاط نرى ان كتاب الشيخ التوحيدي مع ذلك افضل منها هذه النقطه التنقيح يشير إلى يشير الى اشاره بينما كتاب الشيخ التوحيدي لا مفصله اكثر وتعبير الشيخ التوحيدي ما يلي يقول يقول قاعدة من أتلف طبعا أنا ما بنى ندخل ندخل في بحث هذه القاعدة هذا إلى محل القواعد الفطهية تدرس في محلها يقول قاعدة من أتلف وإن لم تذكر في رواية خاصة ولكنها قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد، يعني هي متصيدة من أبواب مختلفة من الفقه، بما وأن نتعدى رغم أنها وارد في موارد خاصة، لكننا نتعدى ونصوغ منها قاعدة قامة، وذلك لأن احتمال الخصوصيه في تلك الموارد غير وارد. فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس به الحاجة والموارد التي أخذت من هذه القاعدة هو يعدد يقول في الرهن عدنا روايات في القارية اثنين في المضاربة ثلاثة في الإيجار أربعة في الوديعة خمسة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها فإنه قد وردت فيها الأخبار الكثيرة الدالة على أن استلاف مال الغير موجب للضمان. ثم تحت الخط يذكر عدد من الروايات. تحت الخط الروايات ذاكرها. أنا ما كتبت الروايات بعد. راجعوا هناك تحت الخط ذاكرها. هذا. أما النقطة التي أنا كان بنائي أقوله. هذه النقطة انا ما ادري هل ناخدها كاحتراض على الاغيون او لا لعله هم كانوا ملتفتين وان كان لم ارى من يصرف بها النقطة اللي انا اريد اقولها هي انه خب الاغيون ثبت ضمان المشتري عالته قالوا المشتري ضامن للمنافع المستوفاه قاعده الخراج بالضمان الضمان خما قبلوها الروايات اللي أتا ذكر اشار اليه الشيخ أيضا ما قبلوها النتيجه ان المشتري ضامن للمنافع المستوفاه أنا أقول كان المفروض أن يستثنى مورد معين في المنافع المستوفات ونقول أنه في هذا المورد ما ضامن أقول لعله أنا ما اريد أحملهم أنهم ما ملتفتين إلى هذا رغم أنه ما موجود في الكلمات لعلهم هذا فالشيء ارتكاظي ما مات المورد الذي أنا أستثني أقول متى ما صدق عرفا أن البائع غار للمشتري مثلاً لو فرضنا أن البائع هالفرضية أنا لو أن البائع كان عالماً بالفساد بفساد المعاملة والمشتري كان جاهلاً بذلك ولو كان يعلم بذلك لما كان يستوفي المنافع افترضوا هذا الفرض. أن المشتري البائع عالم بالفساد ومع ذلك باع ودفع المال إلى المشتري خب المشتري والمشتري لو كان عالما بالفساد ما كان أكون الداعي أن, أن يسوف المنافع أن يأكل المنافع وملتفت إلى أنه إذا ياكل ما أفع يضمن يقول ما أكل ولا أضمن مع ذلك ذاك رغم علمي أنضاء وهذا أخذ وأكل ألا يعتبر فيه فرضيه أن البائع غره والمغرور يرجع إلى من غره فعلى يسس يضمن هل الاستثناء غير هذا ما عندي بعد ذلك يجب أن ندخل في المنافع غير المستوفات وهنا تضارب عجيب بينه في المنافع غير المستوفات تضارب عجيب بينه كلمات السيد الخوي رحمه الله وكلمات المرحوم السيد الإمام رحمه الله والسيد الأخو يصر على أن منافع غير الموصوفات ما مضمونة والسيد الأمام بالمقابل يصر على أنها مضمونة وبما أن هذا البحث إذا ندخله ما أفتكر نقدر ننهيه بيوم ويومين وأنا والتعطيل على الأبواب في السبوع القادم خد أرسمه بحسب الحوجة القمية ولهذا هذا أنا أرجح أن نكتفي بهذا المقدار ونعطل الدرس إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله وغفر الله لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته